لآن ل ا ق ر موسوعه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د لله ل ا س ي أ ن ز للعلوم ع ى ب د ه ا ك ت ا ب ل ي ج ا ل ا س ل ا شديدا م ن ل د ن ه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 ثم بعثناهم لنعلم أ ي الحزبين أ ح ص ا ن ما لبثوا أ م د ا نحن نقص عليك ن ب أ ه م بالحق إ ن ه م فكيه آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى ف ر ب ط ن ا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و ا ل أ ر ض لن د ع و من دونه إ ل ه ا لقد قلنا إ ذ ا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آ ل ه ه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 وتحسبهم أ ي ق ا ظ ا وهم ر ك و د ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا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 قل ُْ ربي َ ع ْ ل َ م ُ بعدتهم َِِِِّْ ما َ يعلمهم ََُُْْ الا َّ قليل ٍَِ فلا ََ تنار َُِ فيهم ِْ الا َّ مراء ًَِ ظاهرا ًَِ ولا ََ تستفت ََِْْ فيهم ِِْ منهم ُِْْ أ َ ح َ د ا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 أ قل ر رشدا ب من هذا ب ث الله في كهفهم ث اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض ابصر به واسمع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 ان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا انا اعتدنا للظالمين ن ا أ ح ا ط بهم س ر ا ا د ق ه وإن ي س ت غ ي ث و ا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا الصالحات ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات إ انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك َ لهم َُْ جنات ََّ عدن َْ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 مبتكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا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 كان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره, فقال لصاحبه وهو يحاوره انا أ ك ث ر من كمالا و أ ع ز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه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 بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه إ ل ا بالله ان ترني انا اقل من كمالا وولدا فعسى ربي أن خيرا من لفضيله الدكتور محمد راتب ص ح ص ع ي د النابلسي ز أو ي ص ح ماءها غورا ف ت ت ط ع له طلبا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 ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كاد منتصرا هنالك ا ل و ل ا ي ة لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبى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 فتتخذونه وذريته أ و ل ي ا ء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أ ش ه د ه م خلق السماوات و ا ل أ ر ض ولا خلق انفسهم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 ومن اظلم ممن دكر ب آ ي ا ت ربه فأعرض عنها, فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا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 بل ه م موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أ ه ل ك ن ا ه م لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابنغ مجمع البحرين أ و أ م ض ي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما, حوتهما فالتحق ف ت خ ذ سبيله في البحر سردا فلما جاوزا قال لفتاه آ ت ن ا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أ ر أ ي ت إ ذ اوينا إ ل ى ا ل ص ف ر ة فاني نسيت الحوت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 قد بلغت من ل د ن ي عذرا فانطلقا حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما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 ذلك تاويل ما لم تسطع ت عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل س أ ت ل و عليكم منه ذكرا انا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 ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القطنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا قال اما من ظلم فسوف نعذبه فسوف نعذبه ثم يرد إ ل ى ربه فيعذبه عذابا م ك ر ا واما من آ م ن وعمل صالحا فله ج ز ا ء ن الحسنى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 أ ع ي ن ه م في غطاء عن ذكري وكانو ا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا أ ن يتخذوا عبادي من دوني أ و ل ي ا ء انا اعتدنا جهنم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 اتخذوا آ ي ا ت ي ورسلي هزواء ان الذين آ م ن و امنوا و ع ل الصَّالِحَاتِ و ا إ الَّذِينَ ن آ م وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي يوحى إلي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربكم ف ا ع م ل ع الله الاعلى الجزء ا ر ب ل ث ا د ا